www.tabligh.com The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin, al-Fabain qulub wa-harraza ala surahat al-Salihin. Wassallatu al-Salam wa-laa Rasuluh al-Amin, wa wa-al-Mursalin, وعلى آله وأصحابه القر المحجلين أما بعد فيام عاشر المسلمين إنني أصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى عباده بصعبة الصالحين بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصادقين في الأقوال الصادقين في الأعمال الظاهرة والباخنة الصادقين في الأحوال قلبا وروحا نسأل الله التوفيق فمن دواء القلب معاشر السالكين قراءة القرآن الكريم بالتدبر وقيام الليل والتضرع عند السحر وصحبة الصالحين يقول الإمام النقي رحمه الله مجالسة الصالحين تحولك من ستة إلى ستة من الشك إلى اليقين من الرياء إلى الإخلاص من الغفلة إلى الذكر من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة من الكبر إلى التواضع من سوء نية إلى النصيحة أمة الإسلام والقرآن جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرؤوا فقرؤوا نشيد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين متفق عليه عباد الله عباد الله أما القلوب على نوعين قلوب سافلة قلوب صافية فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان من أقلص قلبه بالإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنا وخليقته مستقيما وجعل أذنه مستمعا وعينه ناظرا فأما الأذن فأما الأذن فقمع والعين مقرة بما يعي القلب وقد أثلح من جعل قلبه واعيا رحمه الله كما أخرى صادق المسلوق صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله أواني في أرضه إن لله أواني في أرضه وهي القلوب وأحبت القلوب إلى الله تعالى أصفاها وأصلبها رواه الطوراني من حديث أبي عقبة الخولاني قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خار من دساها فقولوا دائما فقولوا دائما إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الصادقين المتقين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هاتي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين ينادينا الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين ممنون وَالْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبْلِحُوهُ بُكْرًا وَأَصِيلًا وَقَالَ تَعَلَى مُخْبِرًا وَأَمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزوادي وذرياته وعلماء أمته عباد الله هذا الإمام الداني رحمه الله يفسر قوله سبحانه يروي بإسناده عن علي رضي الله عنه وأطاره الذي فسر يفسقه سبحانه محمد رسول الله والذين معه أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الشداء على الكفار أي أبو بن رضي الله عنه رحمه بينهم أي أبو بن عفان رضي الله عنه تراه ذكعا عن سجدا علي بن ربي طالب رضي الله عنه ذلك مثلهم في التوراة وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يفسد بقوله وما ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شجأه فآزره بأبي بك فاستغلق بعضره فاستوى على سوقه بعثمان يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين هاموا وعملوا الصالحات منهم مغفرة من وأجرا عظيما أي جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ويكفي في شامهم قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون اللهم ارضعنا معهم اللهم ارضعنا معهم برحمتك يا رحم الرحمن اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارزقنا صحبة الصالحين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا ما عطيتنا اللهم آتنا أفضل ما تلطي عبادك الصالحين اللهم ارزقنا عبادك. اللهم ارزقنا صحبة الصالحين اللهم اصلح لنا في ذرياتنا اللهم اصلح لنا في ذرياتنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم افتح لنا ابواب رحمتك افتح لنا يا فتاه يا عليم ابواب الحرمين الشريفين الحجاج والمعتبين والزائرين اللهم وفقك أصحاب الموالك الإسلامية لما تحب وترضى رحاصة لخدام العرمين الشريفين لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلاميين اللهم أخرجهم من الظلم ذات للنور اللهم وضعهم لما تحب وترضى اللهم اجمعهم Al-Qur'an, al-Sunnah, usia di salat, salihin. Allahumma shifna, shif muthanna, shif para Muslimin. Allahumma, Allahumma, terkabul para ulain agirin, al-muhalisin, al-muslimin, al-salihin, al-muttaqin. Allahumma, ya اللهم بارك لوالدينا رزقهم اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاسرتنا ولمشايخنا ولازواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن يحسن علينا اللهم اغفر لجميع الأمورنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أخوة رحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والضغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون